الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا إنه من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعلم النهاردة إن شاء الله نأخذ عمل المصدر وما تيسر ان شاء الله تعالى عمل المصدر يعمل أو يعمل المصدر عمل فعله اللازم فيرفع فاعلا ويعمل عمل فعله المتعد فيرفع فاعلا وينصب مفعولا به صبرا على الشدائد صبرا على الشدائد صبرا مصدر عمل عمل الفعل صوم المسلمين رمضان فريضة صوموا المصدر صوم مضاف إلى فاعله المسلمين ونصب مفعولا به وهي كلمة رمضان كأن صوما عملت عمل الفعل صامة فتصير صام المسلمون رمضان فكلمة صام رفعت نصبت مفعول به وهي كلمة رمضان إن الله يحب إتقان العامل عملا إتقان مصدر من الفعل أتقنى نصبة مفعول اللي هو كلمة عملا يبقى عند دلوقتي المصدر بيعمل عمل الفعل عند كل المشتقات عند المصدر واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة كل دول بيعملوا عمل الفعل عمل الفعل إن كان لازم يرفع إن كان متعدى ينصب مفعول به والمصدر يعمل عمل فعله إذا توفر فيه أحد الشرطين الآتيين أن يكون نائبا عن فعله سواء كان نائباً عن فعل الأمر أم نائباً عن الفعل المضارع نهوضاً إلى العمل نهوضاً ده مصدر عمل عمل الفعل انهض تقديراً جهود العاملين تقديراً مصدر عمل عمل الفعل أي قدر سلاماً وتحية أي أسلم وأحيي شكراً لله وحمداً لنعمائه علينا أي نشكره نشكره ونحمد لبعندي المصدر يعمل عمل الفعل اللازم يرفع فاعل يعمل عمل الفعل المتعد ويرفع فاعل وينصب مفعول اتنين. المصدر يعمل عمل فعله اذا توفر فيه احد الشرطين الاتيين واحد ان يكون نائبا عن فعله. ممكن ينوب عن فاعل امر او ينوب عن فاعل مضارع نهوضا الى العمل اي انهض تقديرا جهود العاملين أي قدر سلاما وتحية أي أسلم وحي اثنين أن يصلح تقديره بأن والفعل أو ما والفعل وهو ما يؤول اسم مصدر مؤول بأن والفعل إذا أريد المضي أو الاستقبال أعجبتني دراستك قضية الأدب الاجتماعي أي أن درست أن درست مصدر مؤول تستلزم زيادة الدخل لإصلاحنا كل شبر من الأرض أي أن نصلح طيب أحكام المصدر الذي يعمل عمل فعل يعمل المصدر عمل فعله ما تستوفى شرطه سواء كان مضاف أو محل بأل أو مجرد من أل أو لضاف قال الله ولولا دفع الله الناس فين المصدر هنا كلمة دفع عمل إيه نصب الناس على إنها مفعول به عندي كلمة دفع رفعت نصبت الناس على انما فعلهم بعضهم ببعض لو ادمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله. المعلم حسن التربية طلابه. حسن التربية طلابه. يبقى ده مصدر معرف بيه? بقل. مصدر التربية مصدر محلة بقل. من الواجب تشجيع كل مبتكر. يبقى فين المصدر كلمة تشجيع وده مجرد من ألوى الإضافة طيب السؤال يجيلي في الامتحان إزاي مثل لما يأتي أو المثل لما يأتي مصدر معرف بألوى مصدر مجرد من ألوى خلاص يبقى ده يجي مثل لما يأتي ويكثر أن يضاف المصدر إلى فاعله ويأتي بعده المفعول به منصوبا زي إكرام الجاري واجب إكرام الجاري واجب إذن عندي الجزء بتاع عمل المصدر في سؤالين السؤال الأولاني ما شروط عمل المصدر عندي شرطين أن يكون نائبا عن فعل سواء كان نائب عن فعل أمر او فعل مضارع والشرط الثاني أن يصلح تقديره بأنوى المضارع أو ما والمضارع طيب عندي بعد كده المصدر يعمل عمل فعله سواء كان مضاف او محل بال او مجرد من الال ولا يجيه لمثل لما يأتي. يبقى مهم جدا وانت بتذاكر اي مادة تعرف السؤال يجي ازاي? السؤال يجي ازاي? لان احيانا واحد بيذاكر ومش عارف السؤال بيجي ازاي فما بيعرفش يجيها. شوف طلبة كتير جدا في المدارس تلاقيش اطر في المادة ومش عارف اصلا السؤال بيجي ازاي. فانا بنقول سؤال المصدر هيجي. هي اذكر الشروط مثل لما يأتي. عندي بعد كده المصدر مجرد دافع ماشي والتربيه محله محله وتشجيع مجرد من ال الاضافه فاصل عندي دافع مجرد والتربيه عندي المصدر التربيه ده محله بالف وصله. طيب من الواجب تشجيع كل مبتكر تشجيع مجرد من ألوى الإضافة خلاص يبقى أنا أقول لك مسل ما يأتي مصدر ميمي يعني إيه مصدر ميمي آه. آه. مصدر ميمي يعني مصدر مبدوء بميمزة إذا لغير المفعلة قل إن صلاة ونسك ومحياية ومماتي لله رب العالمين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا إبا عندي ده مصدر إيه؟ مصدر ميمي مبدوك بميم زائدة لغير المفعلة مفعلة يعني يا جماعة يعني مجادلة مخاصمة مشاركة مسابقة دفا مفعلة لأنه ما فيش حد بيشارك نفسه ولا بيخصم نفسه ولا بيجدل نفسه فده مصدر ميمي مصدر ميمي يعني مبدوك بميم زائدة لغير المفعلة طيب انا بجيب المصدر الميمي ازاي? يصاغ المصدر الميمي من الفعل السلاسي على وزن مفعل. او مفعل. طيب امتى مفعل? اذا كان مثالا صحيح الاخر. محزوف الفأف المضارع. فيصاغ على وزن مفعل. اقول ايه? دخل الكاتب في مقالته مدخلا لبقا. مدخل من الفعل دخل مدخل خلاص وبدا مبدئا رائعا من بدا وعرض افكاره معرضا اي عرضا وسعى الرجل في الخير مسعا اي سعيا وفي وفى لمبادئه موفى صادقا يبدأ يبقى وفاء يبقى انا عندي مف وثب اللاعب موثبا عاليا وفى الصديق بموعده يبقى السؤال بدا بيجي سؤال شكله ايه يقول لي عرف المصدر الميمي ومما يصاب مع التمسيح من غير السلازي على وزن مضارعه مع ابدا الحرف المضارع عميمة المضمومة وفتح ما قبل الآخر يقول ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق أي اخراج وإخراجاً إدخالاً وإخراجاً طيب عندي بعد كده اسم المرة واسم الهيئة والمصدر الصناعي انتبه بقى مع بعض اسم المرة. اسم المرة مصدر يدل على وقوع الحدث مرة واحدة مرة واحدة طيب مما يصاغ يصاغ من الثلاثي على وزن فعلاء على وزن فعلا بقول جلس جلس ونظر وأكل ولفت طيب يصاغ من الثلاث على وزن فعلا دقت الساعة دقة أزور صديق كل أسبوع زورة القيت على المعرض المعرض لمحة يجيب لك في الامتحان يقول لك جلس الرجل جلسة جلس الرجل جلسة ويحط لك خط تحت جلسة وخط تحت جلسة يقول لك إيه الفرق ما بينه يشو أحد باقي يقول لك ده الجيم مفتوحة والجيم مكسورة لا أما تقول لي أم لك جلس جلسة تقول لك ده اسم مرة طب جلس جلسة اسمها اسم هيئة يبقى اسم المرة يصار من الثلاثة على وزن فعلة اكل اكله وشربه شربه. طب لو قلت أكل اكله وشربه شربه بات ايه? الله بركز. اسم ايه? اسم ايه الله. قال صلى الله عليه وسلم ان الله كاتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة. يبقى ذبح ذبحة فعلا. وقتل قتلة. نظر نظرة. جلسة جلسة لفتة لفتة يفضي اسم مرة ودي اسم هيئة اتبقى اسم المرة يا جماعة اسم المرة مصدر يدل على وقوع الحدث مرة واحدة جيل في الاتحادة يقول لي ما اسم المرة او مما مع التمثيل اقول له اسم المرة مصدر يدل على وقوع الحدث مرة واحدة يوصرار من الثلاثة وغير الثلاثة. من السلاسي على ولوز فعلة. جلسته overt لا جلسة ماشي أزور صديقي كل أسبوع زورة أكلت أكلة ماشي شربت شربة ألقيت على المعرض لمحة فيصغن السلاسي على وزن المصدر الأصلي مع زيادة التاء في آخر إزاي أما يقول لي هات اسم المرة من الفعل انطلق أعد واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس غير ثلاثة. هعمل هي. هجيب المصدر منه. المصدر من انطلقه. رباعي انطلاق. صح? انطلقه انطلاق. وبص في انطلاق. مختومة بتاء? لا. اما اجيب اسم المرة زاوية تاء. طب لو مختومة بتاء? هزاوت كلمة واحد. يبقى ما اقول انطلق الرجل انطلاقه. طب انطلاقه ليه? لان ده مصدر غير ثلاثي مصدر انطلق انطلاق. بصدت في انطلاق لقيتها غير مختمة بايه? بتا فزاوتي الهتا. خلاص? اجتماع. اجتماع. اجيب منها اسم المرة? تبقى ايه? اجتماع. لا اجتماع. ما اجتماع اجتماع. انفصل اشترك اشتراك. او الحذرة. المصدر منحذرة تحذير بعد ما جبت المصدر ابص للمصدر اقول له انت فكت يقول لي لا او ازود لك تبع تحذيرة فبقى ما قولي استعاذة تبقى استعاذة تبقى المصدر مختم بتقالك زود كلمة واحد يبقى انطلاقة انتباهة تكبيرة استغفارة اقول انطلق الصاروخ انطلاقة مذهلة تفتتح الصلاة بتكبيرة الاحرام اعتدى العدو على المدينة اعتداءة يقول لك واذا كان المصدر مختوما بالتاء اصلا وصف بكلمة واحدة رحمة واحدة رأفة واحدة مراقبة واحدة استقامة واحدة استعاذة واحدة اصاب الفريق المرمى اصابة واحدة اذا يا جماعة اسم المرة دماله مصدر يدل على القوة الحدث كم مرة مرة واحدة يصاب من الثلاثة وغير الثلاثي على وزن فعلا من غير الثلاثي نأتي بالمصدر وهبص للمصدر بقى واسبل له شوية. المصدر ده لو مختون بتاء هزود واحدة غير مختون بتاء هزود تاء. يبقى ما قولك هات اسم المرة من الافعال الاتين. جلس لا. جلسة. وتشكلها لفتحتين بينهم سكون. الجن مفتوحة واللم مفتوحة والسين والجيم مفتوحة والسم مفتوحة واللام سكنة تبقى جلسة نظرة نظرة اكل اكلة ماشي لفتة لفتة طيب حذرة تقول استنى حذرة واحد اثنين ثلاثة اربعة المصدر من حذرة تحذير وابص الحذرة مختوم ابتاء لا زودت يبنت قلت ايه تحذيرة طيب استغاثة بتقول مصدرها استغاثة فاتات باختغاثة واحدة. استشارة, استشارة واحدة. يبقى ان يفهم مشكلة يا جماعة? يبقى اسم المرة مما يصاب? مع التمسيل. لا سؤال. طب اسم الهيئة? اسم الهيئة مصدر يدل على هيئة الفعل. اسم الهيئة? مصدر يدل على هيئة الفعل حين هو قوعي. اعجبني من الخطيب وقفته ومن الممثل نظرة. لا تأكل اكلة الشريف. نظر اللص نظرة حائرة. نظرة. عندي الحديث يجيب لي في الامتحان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبعتم فاحسنوا الذبحة. هذا الحديث يشير الى قاعدة صرفية واضح. بس وسيبك. هتقول لي ايه القاعدة? اسم الهيئة. تقول لده الحديث دهوت ده بيشير الى اسم الايه? الهيئة. ايه اسم الهيئة? مصدر يدل على هيئة وقوع الفعل. وصار من السلاسة. على وزن? فعلا. من السلاسة على وزن? القى الصياد الشبكة القاءة الخبير. التفت الطائر التفاتة المذعور. استبسال الجند في القتال استبسالة الابطال. طيب. ايه اللي نلاحظوا? إن اسم الهيئة لا يصاب من غير السلسة إذا ممكن يجيلك مثلا استعاذة وجلسة وحذرة خلاص وقل لك هات اسم الهيئة واسم المرة من الكلمات الهاتفة فأنت تلاقيك نفسك شغال من كل واحدة جايب لمرة وهيئة فما قل لك جلسة هتقول لجلسة وجلسه فهتقول الكلمه اسم مرة اسم هيئه فجلسه ثلاثي اجيب منها اسم مرة تبقى جالسه واسم هيئه جلسه طيب حذر هجيب منها اسم مرة تحذيره طب واسم هيئه ما يجيش منها مش لك اللي, اللي اقول لك عليه هات وما ينفعش يقول ما ينفعش ايه أقول لك استعافة تقول لي اسم مرة استعافة اسم هيئة ما يجيش منها اسم هيئة ما يجيش منها اسم هيئة طيب عندي يا جماعة المصدر الصناعي المصدر الصناعي ممن يتكون المصدر الصناعي أنا بقولي الاسم ويأم شدده وتاني الاسم ويأم شدده وتاني وللحرية الحمراء بابو مدرجتهم بكل يدي يدق الحر وزود ياء مشددة وتأتي بال إيه الحرية خلاص طيب إنسان يرحمك الله إنسان إنسانية ديمقراط ديمقراطية اشتراك اشتراكية انعزال. انعزالية. عسل. كده يعني. حرية وانسانية وهمج. وحش. ليت الانسانية تسود علاقات الشعوب الهمجية. لا تليق بانسان القرن العشرين. الحرية شمس يجب ان تشرق في كل نفس. ماشي? يبقى عندي دلوقتي? ومما يميز المصدر الصناعي أن يتجرد للدلالة على معنى المصدر وهو في غيرها غير الأسماء المنسوبة التي تلحقها لأن المشددة والتال المسائل التجارية اسم منسوب النهضة الزراعية الحركة العلمية لأن هذه صفات وليست مصادر صناعية يبقى الكلمة لو أنا وصفتها هتبقى اسم منسوب ما وصفتهاش هتبقى مصدر صناعي يعني أما أقول لك الهمجية لا تلق بإنسان القرن العشرين ده مصدر صناعي طب لو وصفت الهماجية مثلا الحيوانية الهماجية المادية بقت اسمها ايه اسم منسوب خلاص يبقى في فرق بين اسم المنسوب والمصدر الصناعي وصفت يبقى اسم منسوب ما وصفتش يبقى مصدر صناعي يبقى عنده دلوقتي يا جماعة اسم المرة اسم الهيئة والمصدر الصناعي يقول لك ويصاغ المصدر الصناعي من الجامد مثل حيوانية ووطنية ومن المشتق زي حرية ومسئولية وأسبقية وأغلبية و... طيب في حاجة يا جماعة اسمها المصدر الصريح والمصدر المؤول المصدر قد يذكر بلفظه في الكلام ويسمى مصدرا صريح وقد لا يذكر بلفظه بل يفهم من الكلام وحينهيز يكون اسم مصدر مؤول طيب المصدر المؤول ده بتكون من conclusions نقول فالفعل المضارع او موا الفعل المؤول يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف يريد الله أن يخفف ده مصدر المؤول اي يريد الله ال التخفيف عنكم موا الفعل المضارع يسرني ما اديت واجبك اي اداءك له يبقى المصدر المؤول مما يتكون من ثلاث حاجات ان والمضارع ما والماضي ان واسمها وخبرها شعارنا اننا نسالم من يسالمنا يعني شعارنا مسالبتنا يبقى سؤالي جلي واللي مما يتكون المصدر المؤول ان والمضارع مصدر من الماضي مصدر مؤول. النات اللي همزيتها واسمها وخبرها مصدر مؤول. المصدر المؤول ده ليه اعراب? يعرب اعراب المصدر الصريح الذي يحل محله فيقع مبتدى. وامت صوموا خير لكم. وامت صوموا خير لكم. طيب انو الفعل المضارع ده مصدر مؤول وتقديره صيامكم خير لكم تبقى صيامكم تعرب يبقى انت تصوموا مصدر ما في محل رافع ايه مبتدأ طيب الاية ديك في سياق ايه مبتدأ اما تيجي تقول لي الواحد افضل الصيام في السفر ام الفطر في السفر ايوما افضل واحد بيقول الصيام في السفر افضل وعد لك الفطر في السفر افضل يرى ايوه. فبالعلة العلة في الفطر في الصفر. المشقة. يعني العلة المشقة ولا الصفر? اللي اعتبر العلة المشقة? قال لك الفطر افضل. واللي اعتبر العلة في السفر. السفر يعني في الناس اعتبرت العلة المشقة. وفي ناس قال لك العلة السفر نفسه. فاللي قال لك المشقة قال لك الفطر افضل. واللي قال لك السفر قال لك الصيام افضل. طيب هل يجوز الاستدلال بالاية دية على ان الصيام افضل? وان تصوموا خيروا لك. دية استدل بها? بايه بقى? طيب سياقها بيقول ايه? الاية دي كان الصيام فيها على التخيير. تصوم او تفدي والصيام خير. ومهيش تنصف مسألة الصيام في السفر الخبطة. ومن كان مريضاً او على سفر فعدتهم من ايام اخر وان تصوموا وطيقناه فيدياتهم طعام ايه سكين وان تصوموا زهب عبد الرحمن ابن عوف وابو هريرة ان الصيام في السفر كالفطر في الحمر وفي الاخير بيقولهم افضل هما هم. ففي واحد يقول لك كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم طيب انت امت تعمل بهذا الحديث يعني انت امت يتحقق فيك انك انت سفرت وصمت وفطرت عشان كده شوفين الثور يقول ما علمت حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا وعملت بها ولو مرة عملا بمجمل الشريعة فانت سافر مرة وافتر. سافر مرة وافتر. يبقى انت عملت بمنا الصائم ومنا المفتر. منا الصائم ومنا المفتر عملا بمجمل الشريحة. كتير من الناس لما بيسافر مع حد ويشوفه هو بيفتر بيبصله نظرة احتقار وازدراء. هل الرجل اللي بيفتر دهوت بيفتر حبا في الفطر وحبا في الاكل? مش لازم. ده ممكن يكون حبا في السن. صح? وانت ما تربتش كويس على حب الاجر فعشان كده ممكن واحد هيميسافر او واحدة مسافرة وهيموت من العطش ممكن يكون صيام نفلة وممكن يكون صيام نذرة وممكن يكون صيام رمضان وهيموت طب ما الحكم لو مات يأذي قتل نفسه صحيح صح فالاصل انك انت تعمل بمجمل الشريعة وتتربى عليه على ايه? على سمعنا وقطعنا ان الله يحب ان تؤت كما يحب ان تؤت عزائم ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزو والصحابة بقى شدوا الخيام وعملوا وخدموا من الصيمين والصيمين كله نايم وتعباد ومش قادر والنبي قال ذهب المفترون بالاجر ذهب المفترون بالاجر والنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر أفطر وصاب ولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتراً في السفر ثبت ولا لم يثبت ثبت فالأصل إن المسألة يبقى فيها أفضل هما أيصر هما ما يجي واحد مثلاً أو واحدة تقول والله أنا لا أنشق إلى في الصيام إلا في جماعة أنا قضاء رمضان علي صعب وأنا إن شاء الله منشلايا ما شق نقول لها إيه صوم ما فيش مشكلة نقول له إيه صوم ما خلاص. أما واحد في دماغه ويعني مثلا بعض الفقهاء بلاش نظهر أسماؤهم قال من قال أن الصيام في الصفر أفضل يستطيع بلاش فقاش أفضل يعني مصل الأفضل دمه عباد اللي يقول أن الصيام في السفر أفضل فيك كثير من الصحابة كان يفتي بأن الصائم في الصفر كالمفتر فين في الحضرة المسألة محتاجة أنه فعلاً الناس تترضى وإحنا أجلنا نبين للناس تيسير الشريعة تيسير الشريعة ما جعل عليكم في الدين من حرج هو لازم تيسير الشريعة من ضيع الدين لا تيسير الشريعة نقول للناس تعالوا يا جماعة دينا دين يوسر صلي قائماً فإن لم تستطع فجالساً فإن لم تستطع فعلى جانب صح كده مسافر ومريد مرض يرجى برء أو, أو لا يرجى برء ليه أحكام في الشريعة يفطر ويقضي يومي. صح او يفطر ويطعم اذا كان مريض مرضا يرجى برء حامل ومرضع وهي خايفة على نفسها وعلى جنينها كل ده عندنا احكام انا مش هنموت الناس ونشتد عليهم بحجة ده رمضان ويوم رمضان ما يتحوضش والخصة دي لا المريض سبحان الله ما يجعل عليكم تبدين نعم في رمضان وفي في... لا في واحد بسافر السفر علم واحد حاس ان هو عايز يعني يطبق السنة او حاس ان هو بيتعب او كده كنا بنسافر عمره مثلا ويبرل وفي رمضان وتلاقي واحد يقاتل ان هو ايه لا يفتر وينظر الى المفترين نظرة اصدراء يعني لدرجة ان واحد منهم يقولك ذهب المفترون بالاكل ذهب المفترون بالاكل ي وقت تتابع يبقى وان تصوم خير له مهم جدا يا جماعه من النهارده الناس في المساجد تعلم الناس فرق الصيام بس بلاش نعلم الناس فرق الصيام الاكاديمي تقعد بقى ابويا وابوك قاعد والناس الكبار تقول له الصيام وشرعا متى فرض ومستحبات الصيام يعني لا انت عرف الناس المساجد ينبغي أن يوجد في الأمة من يعلم الناس الدين مسألة مسألة أنا النهاردة بنقول الفتاة واللي بيكسر سؤال الناس عنه الكح والريحة حل تحليل سكر الحؤن الشراجية الحؤن المغزية الأنسولين الأطرة معجون السنان الحؤن الشراجية مخخة الربو كل الكلام اللي هو الناس بتسأل فيه على طول هل نية واحدة الرمضان ولا كل يوم في نية هل لازم تلفز بالنية ولا متلفز هل أفطر لما أقول لا إله إلا الله ولا ما يقول الله أكبر تأخير الصحور وتحجيل الفطر كل الكلام ده ممكن واحد يعلم يعني مثلا واحد يقعد خمسة وارفعين دياء يعلم الناس فقل الصيام يعلم الناس فقل الصيام اللي هم محتاجينه ممكن خطيب الجمعه بعد الجمعه نص ساعه يجمل كل احكام الصيام كده لان يجب على الناس ان يتعلموا فقه الصيام ولا مش يجب ربنا فرض عليك الصلاه يجب عليك تتعلم فقه الصلاه ربنا اوجب عليك الصيام يجب عليك انك تتعلم فقه الصيام ربنا اوجب عليك الحج يجب عليك تتعلم فقه الحج بس مش كل الناس طالب العلم اللي بيتعلم فقه الصيام غير ابويا وابوك اللي من غير عوام المسلمين من الرجال والنساء اللي لا يلزموا كل الكلام اللي انت تقوله والنبي صام 9, 9 رمضانات وفرضها في شعبان ومش عارف كل التفريعات اللي انت, اللي انت بتقولها هو عايز في الاخير انا مسافر صوم ولا افطر نقول له والله ايسرهما افضل هما ايسرهما اللي تقدر عليه يا عم اعمل بس ما تهلكش نفسك خلاص واحد مريض مرض لا يرجى بواحد جاء عليه رمضان وهو ما صامش الأيام اللي فتت من رمضان يعمل ايه؟ لأنه مريض ومعظور يعمل ايه؟ كل دي يا جماعة لو عملنا لوحة في المسجد وعلقناها في المساجد والرجل هيفت نفسه بقوله والله الفتوى ومصدرها ايه فتوى ضر الإفتاة المصرية فتوى اللجنة الدائمة وحط لوحة كده هوت حكم كذا والقائل كذا حكم كذا والكتابة والمرجع كذا ايخش يبص له بصة ويشوف عشان تحسس الناس ان في رمضان جاي لابد انك انت تتكلم عن الصيام ما يبقاش يشوف الرمضان في المخلل والتمر بس لذا لم يجي المسجد إليه كيف تستقبل رمضان هو ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول ما كان احد مننا يجرؤ وما بيسألوه كيف كنتم تستقبلون رمضان قال كان لا, لا يجرؤ احد منه ان يستقبل رمضان وفي قلبه اسقال ايه حبة من حقد على احد يبقى ما ينفعشي اول جمعة في رمضان تلال خطيب يقولك كيف نستقبل رمضان وكأن نستقبل رمضان ايه زرار ايه تكف عليه استقبل رمضان الان اللي قال الكلامين لا لو ارادوا الخروج لا اعدوا له اعداته فالمسألة محتاجة تهيئة الاجواء انا اهيئ الاجواء النفسية والقلبية والايمانية اهيئ الاجواء المنزلية كيف استقبل رمضان زيكن البيت هادي خالص في رمضان اقصى العلائق واجعل الهدف هدفا واحدا في رمضان صح فبالنسبه لابد اني افكر رمضان ده هيبقى شكله ايه عليا انا ماليش دعوه الدنيا كلها رمضان بالنسبة لها حل. رمضان بالنسبه للدنيا كلها حليه حل. وحش يبقى انا ضاع مني رمضان اللي حواليا في دنيتهم وانا في اخرتي يبقى انا استغليت رمضان ومر بي رمضان رمضان انا اولا انا كيف حالي مع رمضان. انا. ما اقولش والله ده المساجد فاضية. اما المساجد فاضية انا السبب وما قمتش بواكبي. بس المساجد الفاضية ديت انا فيها? صح? اهم شيء دي المهمة دي. المساجد الفاضية انا فيها? ولا انا من اللي يفضينها? طيب. الناس مش حسة بلزة الصيام. انا حسس بلزة الصيام? انا حاجة أنا. الناس مش بتمسك المصحف كويس انا بمسك المصحف كويس اهم شيء انا بقى في الحدث انا فيه انا مش افضل بقى هبكي على الامن المسكوب واقول الناس الناس الناس اهم شيء انا من الناس انا موقعي فين يبقى لابد يا اخواننا وانت خير لكم وبصي لآيات الصيام وشوف ترتيب آيات الصيام اللي بدأ بياه ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام لعلكم تبتقوا حقق الايمان هتعرق تصوم كويس هتج للصيام هات ايات الصيام وتلاقي ان الدعاء جاي من ايات الصيام ليه ليه ايه الحكمة من الدعاء واذا سألك عبادي عني فاني قريب ومجيء ايات الدعاء من ايات الصيام مهش جاية كده عشان انت ادعي ربنا دايما ان ربنا يبلغك رمضان وان يسلمك الى رمضان ويتسلمه منك متقبلا ازايت ايش رمضان بقى وقلبك اصرع القلوب الى الله ازايت انت اصلا يبقى الناس في وادي وانت فؤاد بيجي على النفس وقت تبقى نفسك المغرب ما تأذنش لان بقى لك حال مع الله جميل بتدعي ربنا وانت حاسس كده بلزة التبعات تبقى تقول يا رب المغرب ما تأذن ومرة تسجد وتبقى نفسك اللي ماما يقولش الله هو أكبر صح احيين ايه قليلة صح ويحضل حضور القلب فانا منش عايز امزاي زي, زي غيري والدنيا كده يبقى احنا نحمل الناس على الخير وما قدرتش يبنى ايه? احمل نفسي. وان تصوموا خير لكم. اي صيامكم خير لكم. طيب. خبرا الواجب ان تضحي في سبيل وطنك. الواجب ان تضحي. ان تضحي مصدر مؤول. هيبا صريح? الواجب تضحيتك. ايبا امتدأ سرني ما أزديت الجميل سرني إزداؤك الجميل يبقى يعرأ بالمصدر المؤول مبتدأ أو خبر أو فاعل عرف أنك ذو مروءة عرف كونك ذا مروءة أود أم تخلص في عملك أود إخلاصك في عملك الله سيجمع معه أشفق عليك من أن تتعجل الأمور أشفق من التعجل يبقى عندي يا جماعة المصدر المؤول مما يتكون أن والمضارع ما والماضي أن واسمها وخبر إعراب المصدر المؤول مبتدأ خبر فاعل نائب فاعل مفعول به مجرور بالحرف خلاص؟ طيب عندي بعد كده حمزة الوصل والقضل. حمزة الوصل والقضل. اللي هي تستاذي لفعل الضمائر? ها? اللي هي السمحة كم? ماشي, ماشي مش اللي هي مية كم? طيب طيب ماشي منعه ماشي منعه همزة الوصل والقطع يجب همزة الوصل وهمزة القطع همزة القطع التي تظهر في النطق دائما سواء كانت في بدء الكلام أو في وصله أخي قد أجاد فني السباحة والرماية السباحة والرماية أخي ألف مهموزة أجادة ألف مهموزة همزة فوق همزة تحت بسمها همزة خاطح طيب كلمة معرّة معلّهاش همزة لا فوق ولا تحت بسمها همزة وصل التي لتظهر خطا ولا تنطق لفظا ويتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن خلاص طيب واقصد في مشي واغضد من صوتك كلمة واقصد اقصد دي همزد اغضد همزد واصل بالتعاون تقوى الروابط الاجتماعية انتفع دي همزد واصل يبقى عندي همزة القطع تظهر في, في النطق دائم وهمزة الوصل لا تظهر خطا ولا تنطق لبزا إلا إذا جاءت في أول الكلام فإنها حينئذ تظهر في النطق ولا تكتب طيب عندي كلمة يا جماعة أنا مش عارف هي وصلة ولا قطع أزود قبلها ويا ما طاقت تبقى قطع ما طاقتش تبقى وصلة اما اقول مثلا استقامة. لسه الحد الى انا مش عارف بالقعدة. بس انا بقول استقامة دي. زود واو قبل كده. وست... تبقى واصل. خلاص? <تصفيق> طيب اما اقول واحسن. واحسن كما احسن الله اليك. واحسن كما احسن الله اليك. و ا ايه قاط واستعذ بالله واستعذ بضبط وصل صح طيب تاتي همزه القطع في اول الماضي الرباعي وامر ومصدر اكرم اكرم ده ده الرباع والمصدر منه اكرام والامر منه اكرم اكرم يبقى قلنا يا جماعة ماضي الرباع وامره ومصدره انصف انصف انصف انصف انصف بقى ماضي وامره ومصدره. اللي هو مين? الرباعي. يبقى همزيته همزة ايه? اما اقول وانصف الى الناس. وآه. وآه. ماشي? والانصاف. والايه. خلاص? بقت ايه? قاطع. يبقى انا عندي يا جماعة اول موضع من موضع همزة القطع. ماضي الرباعي وامره ومصدره. الى كل الحروف همزتها همزت قاطع. الا مين? الا ال وان. الا ال وان. خلاص? طيب. الاسماء. كل الاسماء همزتها همزت قاطع. احمد. ابراهيل. اسماعيل. اسحاق. خلاص? كل الهامزات دي همزت ايه? قاطعة. يبقى كل الاسماء همزتها همزت. الا عشرة. الا ايه? عشرة. ابن وابنة. واسم واسك. وامرأة وامرئن. واثنان واثنتان. وايم الله وايمن الله. ايم الله. يبقى دي يا جماعة همزئتة همزئت. يبقى ما يقول لي امرأة. ايه امرأة? في الجرايط? تنكتب في, في علاقة فيش? بعلان? في مش عارف ايه? ايه? بهمزة احد. صح يا استاذ? ومن? ناشى. ومن ناشى. امال هو مين؟ رجال جمع نساء يعني ماشي ومن رجل مفيش منز بقى منز ايه انت ضحك علينا بتقول انجليزي ولا ايه يا في منزل مفيش منزل لا ما ده اعط نقول ايه ها يبقى عندي ابن وابنة واسم واسط وامرئ وامرأة واثنان واثنتان وايم الله وعند كلمة ابنم يبقى عندي يا جماعة كل الحروف همزدت همزدت إلا اتنين الو ام ناشي زود عليها ام, أم. وكل الاسماء همزدت همزدت الا الا العشرة. خلاص? مكتوبة عندنا. خلاص? والافعال? الافعال? ماضي الوباع وامره ومصدره. خلاص? يخش على همزة الايه? الوصل. بعض الناس يذكر همزة الوصل. ويقول لك مدونا ذلك همزه قطع وناس يقول يقول لك مدونا ذلك همزه, همزة وصل على همزه الوصل احنا قلنا ماضي الرباعي وامر ومصدره تقول لله هو فين ماضي الخماسي وامره ومصدره وماضي السداسي وامره ومصدره ما هو ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي. انا قلت هناك الايه? هنا اول الماضي الخماسي وامره ومصدره. خلاص? واول الماضي السداسي وامره ومصدره. وامر السلاسي اذكر اشكر اركع اسجد. فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. اذكروني ايه? اذكركم. في القرآن في اربع وعود ربانيه اللي هي ها اربع وعود ربانيه ومن اوفى بعهده من الله عشان كده بيقولوا تستقبل رمضان بهذه الاربع اللي. بالوعود الاربعه الوعود الربانيه قال الله وان شكرتم لازيدنكم ادعوني اذكروني اذكركم الرابع ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ايه بديوا عود ايه? وعود ربانيا. لان شكرتم لازيدناكم. ادعوني استجب لكم. اذكروني ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فديوا عود ربانيا. نافذة الايه? واجبت النفذ. خلاص? طيب في اماني مستحيلة في القرآن. هه? لا يا ليتني يا ليتني كنت تراضا وعد مستحيل صح اماني مستحيلة صح يا ليتني قدمت لحياتي صح يا ليتني لم اوت كتابي دعي وعد مستحيلة يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول ولتحنى من لا يا ليتني لم اتخذ فلانا واخيرا يا ليتني كنت معه فافوز فوزا حظيب احذر انك انت تحتاج وعد من دول بس مشتا فتحقه لاني بقى ايه بقى مستحيل بعد المعينة صار مستحيل يبقى انصح او انصح اذكر اشكر اركع أسجد. كل دي يا جماعة امر سلاسي امر سلاسي بعد كده عندي حركة همزة الوسط امتى تضم وامتى تكسر ماشي نخلص دي تضم همزة الوصل في موضعي. امر الماضي الثلاثي. نصر الامر منه انصر. بقى همزة الوصل ملها. مضموما انظر اخاك ظالما او مغلوم. اسكت اذا تكلم غيرك. اسكت. ذا ثلاثي. تضم عينه في المضارع سكت يس كت. نصر ينصر ماضي الخماسي والسداسي المبني للمجهول اعتدي ارتفع استعين استشير يبقى متى تضم همزه في الوسط في موضعين امر الماضي السلاسي الذي تضم عينه في المضارع ماضي الخماسي والسداسي المبني لل للمجوم ماشي يا جماعة طيب نختفي بهذا القدر ان شاء الله ونكمل الأسبوع القادم غالبنا يكون أخر أسبوع قبل رمضان نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم رمضان أن يسلمنا إلى رمضان ويتسلمه منا متقبلة ويعننا وإياكم على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ونحسن استقبال هذا الشهر حاول جهداً إنك إنت يكون لك حل الله تحاول تستقبل الشهر ده استقبال يا لقبي لإني يعني كتير كان يتمنى أنه يكون موجود في رمضان ولكن لله في خلقية شعون وكتب الله عز وجل الموت على الخلق فقبض أناس كان يتمنوا نسأل الله أن ربنا يرحم إخواننا الذين كانوا معنا ولم يشهدوا رمضان وأن يحش في مرضانا ومرضى المسلمين يشفى علمائنا وإخواننا المرضى ويبلغهم رمضان وهم في صحة وعافية ربنا يردهم إلى العافية ويمسح عليهم بيد الشافية كلهم تسمعوني والسلام عليكم السلام عليكم الحتة بتاعتكم دي تسوق